تقدم وهي قد قرئ منها شيء لكن فيها تقسيم العذاب الذي ينفع معه التوبة هي معينة العذاب التي تنفع معه التوبة والتي لا ينفع معه التوبة العذاب الذي ينفع معه التوبة والعذاب الذي, ينفع التوبة والعذاب الذي لا ينفع معه التوبة قال رحمه الله وأما ما اتجب به من أن الله كشف عنهم العذاب لما تابوا فهو حق فما أخبر الله وسواء كانوا, كانوا قد رأوا العذاب أو لم يروه فإن العذاب نوعان عذاب يتيقن معه الموت وعذاب لا يتيقن معه الموت فهذا الثاني عذاب أيضا ومن تاب كشف الله عنه العذاب بدليل قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثامرات لعلهم يذكرون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 فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فأخبر أنه كشف العذاب عن قوم فرعون وعذاب الله ثلاثة أنواع نوع يكون في الدنيا هذا المقصود لـ وعذاب الله ثلاثة أنواع نوع يكون في الدنيا قبل الموت فهذا يقبل الله توبة من ثاب بعد معاينته ويكشفه عنه تقسيم عذاب الله عذاب الله ثلاثة أنواع نوع يكون في الدنيا قبل الموت فهذا يقبل الله توبة من تاب بعد معاينته ويكشف عنه وعذاب يكون بالهلاك عند المعاينة فهذا لا كرة فيه ولا تقبل توبته بعد معاينته هذا النوع الثاني عذاب يكون بالهلاك يرسله الله للهلاك عذاب يكون بالهلاك عند المعاينة يعاينوه ويهلفوا فبعضهم يتوب عند هلاكه وعند معاينة وعند معاينة الموت فهذا لا كرة فيه ولا تقبل توبته بعد معاينته ما ينتفع بهذا لعنى الآية المتقدمة تحمل على هذا عذاب بالهلاك عند المعاينة قالوا كذلك عذاب يوم القيامة فإن الموت هو القيامة الصغرى قال المغيرة بن شعب أنكم تقولون القيامة القيامة وإنه من مات فقد قام قيامة فقد قامت قيامته وشهد عن قامة بن قيس صاحب المسعود مسعود جنازة فلما دفن قال أما هذا فقد مات قيامته أو فقد قامت قيامته وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وأهل السنة الذين يثبتون في البرزخ. الذين البرز وقبل قيام الناس من قبورهم عذابا ونعيما الذين يثبتون في البرزخ بعد الموت وقبل قيام الناس من قبورهم عذابا ونعيما وطائفة من أهل البدع تنكر هذا وينكون عذاب القبرى فالحاسن عذاب الله ثلاثة أنواع فنوع تنفع معه التوبة عند المعاينة فهذا الذي ذكره رحمه الله الأول نوع يكون في الدنيا قبل الموت فهذا يقبل الله توبة من منتاب بعد معاينته ويكشف عنه وعذاب يكون بالهلاك عند المعاينة يكون بالهلاك عند المعاينة فهذا لا كرت فيه مثل عذاب العذاب الذي يرسله عليه فرعون فرأى العذاب ورأى الغرق والغرق عذاب وتيقن الموت عذاب يتيقن معه الموت هذا معناه يتيقن معه الموت والهلاك فهذا لا تنفع معه التوبة لأنه تاب لما رأى الموت محقق حقق الموت وهذا حال فرعون تاب بعد الغرغرة ورأى تحقق الموت فهذا عذاب يكون في الدنيا في يعني في الدنيا بالهلاك عند المعاينة هو الذي يتحقق معه الموت ما فيه خلاص محيص منه فتجد يتوب مثل فرعون تجده يتوب مثل فرعون فهذا ما ينفعه ويلحق به الثالث هذا يكون يوم القيامة يعين العذاب يوم القيامة هذا ما ينفعهم إذا تابوا فيه يعينون العذاب يقول ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل هذا ما ينفعهم خلاص قد عينوا العذاب يوم القيامة فهذا لا ينفع فهذه ثلاثة أنواع ثانى في الدنيا وثالث في يوم القيامة فالعذاب الذي يتحقق معه الموت يعاين العذاب والموت متحقق معه فهذا كعذاب فرعون بالغرق فإنه تاب لهما عاينا الموت بهذا العذاب فهذا لا ينتفع به وعذاب لا يتحقق معه الموت في الدنيا عذاب رسلون لكن ما يتحقق معه الموت في الدنيا ويتوب الشخص عند رؤية العذاب فهذا ينتفع به ينتفع بهذه التوبة يعني، والثالث يوم القيامة عند المعاينة فهذا لا ينتفع بي أنه يريد أن يرجع ويندم إلى آخر ذلك هذا ما ينتفع به خلاص هذا يوم الفصل جمعهم الله للفصل فيه جامع المسائل في نفس البحث الصفحة 65 و 3600 65 و 3600 و 3600 قال فقوم يونس أن أخبر الله عنهم أنه لما آمنوا كشب عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فبينا العذاب المكشوف كان مما يعذب به في الحياة الدنيا فبينا أن العذاب المكشوف كان مما يعذب به في الحياة الدنيا لم يكن هو العذاب الموجب للهلاك ولو لم يفسر ذلك فلقظ العذاب مجمل والقرآن قد فرق بين النوعين نعم بين أنه عذاب لم يتحقق معه الهلاك فنفعتهم التوبة وأما عذاب فرعون وقوم فرعون فعذاب تحقق معه الهلاك فمن تفع فرعون بالتوبة فيه لأنه قد عاين العذاب وعاين الموت أنه تحقق الموت مناص منه هذا ما تاب إلا لأجل الموت الذي رأاه فتاب عند أيد ولما هو حول التوبة وله صادق فيها ولو ردوا نعادا نماء أيش إنت هم نعم ولو ردوا نعادا يمانه عنه إنه نكاذبون فلا شك أن فرعون هذا الأصل فيه الذي هو معلوم هذا الأصل فيه رجل جاحد ورجل زعيم الربوبية والله أعلم به سبحانه وتعالى الله أعلم به تسيرته تدل على الذي سمعته وكم من عاته تاب الله عليه لكن فرعون عين الموت وهو في سياق القرغرة وسياق الموت بسم الله قال رحمه الله قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هذا استفهام استبعادي بعيد أن يهدا هؤلاء معاندون الذين علم الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا أهلاً الهداية والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى فعلم من هؤلاء الذين جاءتهم البينات وجاءهم الرسول الذي كانوا يستفتحون به وبالكتاب المنزل معه وبالكتاب المنزل معه أنهم سيقاتلون المشركين وأنهم سيغلبونهم مع ذلك الرسول فأنا علم الحق وتبينت لهم دلائله فكيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم أشهد أن الرسول حق فهذا الاستبعاد في هؤلاء القوم بخصوصهم علموا, ما علموا من البينات وعلموا وشهدوا أن الرسول حق وجاءتهم البينات ثم بعد ذلك لديه الشر ولم يؤمنوا ولم يدعنوا ولم يناصروا هذا الرسول وكيف يديهم الله سبحانه وتعالى وقد أقام عليهم الحجة جل وعلا وعلم سبحانه أنهم ليسوا موضعا للهداية وأهلا لها وأن رحمة الله واسعة وكم من عات وكم من معرض وكم من معاند هداه الله سبحانه وتعالى بعد أن بينا له بعد أن بينا له أصر على شره وعناده في فترات من فترات حياته ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليه فالمشركون من القريش تعلمون جاءتهم دلائم ورأوا القمر ينفلق في القتين هنا وهنا أو في القتين هنا وهنا رأوا وما من ذا في الوقت ثم أراد الله سبحانه وتعالى إدخال الإيمان على من أراد فآمن بعد حين بعد حين ولجاءتهم دلائل وبينك لكن هؤلاء علم الله أنهم ليسوا أهلا أهل الكتاب هؤلاء من يهود والنصارى أنهم ليسوا أهلا للهداية وليسوا محلا للهداية ومحل الخير الذي يضعه الله حيث شاء فيما شاء من شاء هذا في أهل الكتاب الذين نأخبر الله عنهم بما أخبر، فهؤلاء ما قال نبذ فريق منهم نبذ فريق كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء نبذ الكتاب، ولما جاءهم رسول مصدق من عند الله، فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. نبذ فريق منهم نبذ فريق من الذين أوثوا كتابا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فهو لنبذوا الكتاب بعد علمهم فالله يخبر عنهم أنهم ما هم محل الهداية وإلا رحمة الله واسعة رحمة الله واسعة فهذا الاستبعاد في هذا الصنف وإلا أنتم تعلمون من هداهم الله سبحانه وتعالى في واقعنا هذا وقبل ذلك من العتاه قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون إلا الذين تابوا انظروا لاستثناء إلا الذين تابوا هذا ما يدل على أن من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه وأن هذا الاستبعاد ليس على إطلاقه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه الذي تابوا وأدعنوا وإنقادوا تاب الله عليهم سبحانه والله يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما وشبه بفرح ذلك الذي في الصحراء وفي المكان الخالي الذي ليس عنده أحد فترد له راحلته بعد أن ذهبت عنه وعليها زاده كيف يكون فرحه عظيما يكون عظيما والله أعظم فرحا من هذا الرجل في صفه الفرح لله جل وعلا وهو يفرح بتوبة التائبين ويعينهم على التوبة ويبين لهم الدلائل عليها كل ذلك محبة لهذه التوبة من العباد والله تاب على ذلك القاتل لمئة نفس تاب الله عليه لما صدق في توبته وعلم صدق نيته تاب الله عليه بعد قتل مئة نفس قال خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور رحيم فالله غفور رحيم ولا يقنط العبد مهما فعل من الذنوب ومهما استزله الشيطان استهواه في شيء من هذه القادرات وأراجى أن يتوب لا يغلق ويقول قد فعلت وقد فعلت كيف أتوب الآن هل يقبلني ربي سبحانه الله رحيم يقبلك جل وعلا ويفرح بتوبتك فلا يغنق العبد والآية فيها أسره أكثر من المعاصي فهذه من أرجى الآيات وبعضهم يقول أرجى آية في كتاب الله الذي ظهر من أرجى الآيات قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك الضالون وهذه أيضا فيها إشكال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك الضالون حملها الشنقيطي رحمه الله على من كان في سياق الموت وعلى من كان في القرغرة فهذا لا تقبل توبته لا تقبل توبته ولس له توبة مقبولة قال شنقيطي رحمه الله قوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفرا لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا لأنه عبر بنا الدال على نفي الفعل في المستقبل وليس للتابيت وإنما هي أبلغ من غيرها فإنك إذا أردت النفي قلت لا آتي لا آكل وإذا أردت المبالغ فيه قلت لن آكل لن آكل ومعناه معنى لا الله على واحد عند نشام طيره وعند جمهور النحاء ومنه من يقول هي أبلغ فيه من غيره من غيرها أبلغ فيه من غيرها أما التأبيد فلا تفيده فلا تفيده وأما التأكيد ففي خلاف كبير بين النحاء وأما التأبيد فتفرد به الزمقشري التأبيد ربما وافق بعض الناس ممن هم على عقيدته وبعضهم ربما استحسنه وليس على عقيدة الزمقشري فلا الزمقشري له مغزى من التأبيد كما تعلمون له مغزى من هذا المعنى أن لن تفيد التأبيد فقوله لن تراني كلهم لأجل هذا لن تراني يقول بالدنيا والآخرة لأن لن التأبيد لن التأبيد هذا كله باطل فلن لا تفيد التأبيد وإنما هي ربما أفادت شيء من القوة في النفي من القوة في النفي بخلاف غيرها من أدوات النفي أما التأبيد فلا تفيد هذا على التسليم لهذا المعنى وإلا هي كغيرها كلاء النافية عند ابن هشام من حيث النفي لكن سياقات الأدلة تدل على أنها أبلغ في النفي من غيرها أبلغ في النفي من غيرها في يؤتى بها في مواضع استحال معها حصول الشيء، يؤتى بها في مواضع استحال معها حصول الشيء فهي أبلغ من غيرها، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولم يقول ولا يخلق ذبابا، لكن لا لأنها للتأبيد، التأبيد من غير لن، التأبيد من أمر خارجي وليس من لن، أما لن فلا تفيد التأبيد، وأما أنها أقوى فهذا موه بعيد. هذا ماهو بعيد وإلى الزمقشري كما قال بعضهم قال هي في في بعض كتبه للتأكيد ويريد تأكيدا معه تأبيدة معه تأبيد يريد التأكيد ليس التأكيد مجرد عن تأبيد فهو له ألفاظ عجيبة هذا الرجل وله من الألفاظ لكن جماعة من النحارين هم يقولون نعم تفيد التأكيد لكن ما يريد مراد الزمقشري الذي يعني بالتأبيد أو بالتأكيد الذي يفيد التأبيد ليس تأكيد مجردا بل معه تأبيد فمن قال بالتأكيد الذي هو على المعنى المعنى المعلوم غير الذي يهدف له الزمخشري هذا والله ما هو بعيد ما هو بعيد هذا قال به من النحاء أما أننا نقول للتأبيد ولو سلمنا للتأبيد لو سلمنا للتأبيد فالرؤية أو الرؤية قد جاءت بها الأدلة الصريحة الصحيحة التي لا مدفع لها ولا يمكن لأحد أن يدفعها في الصحيحين وغيرهما في رؤية العباد لربهم يوم القيامة فإن كان ثم تأبيد هنا فتأبيد دنيوي لن تراني في الدنيا هذا أبدا لا يحصل لك أما في الآخرة فقد جاءت لا دلة على إثبات الرؤية قال لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا لأنه عبر بلن الدال على نفي الفعل في المستقبل نعم دال لعنى في الفعل مستغل لكن غير تأبيد قال مع أنه جاءت آيات أخر دال على أن الله يقبل توبة كل تائم قبل حضور الموت وقبل طلوع الشمس المغربها كقول تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يقفر لهم ما قد سلف وقوله هو الذي يقبل التوبة من عباده وقوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله إذا آمنت قبل ولو فعلت ما فعلت وآمنت قبل هذه الآية وهذه العلامة التي تم تنع معها التوبة فتقبل التوبة تقبل فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل تائم الصدق وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة في قول تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق إلى قوله إلا الذين تأبوا من بعد ذلك وأصلحوا هذه في المرتدين شهدوا بأن الرسول حق وأمنوا به بأنه حق ولم ينقادوا أو انقادوا فترة من الزمن وارتدوا وارتدوا هل في إشارة لهذا الصنف وإن كانت في الهود ما آمنوا من أصله آمنوا عرفوا أن هذا الحق لكن ما دخلوا في الدين لكنها تتناول هؤلاء تناول مرتدين الذين دخلوا وعرفوا الحق ثم رجعوا عنه وارتدوا فإذا تابوا تاب الله عليه لأن الله قال بعد ذلك إن الذين تابوا قال وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة في قوله كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق لقوله إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فالاستثناء في قوله إلا الذين تابوا راجع إلى المرتدين بعد الإيمان المسلحقين العذاب واللعنة, واللعنة إن لم يتوبوا ويدل له أيضا قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر قيد فيمت وهو كافر وأما الذي رجع فهذا ليس له الحكم الخلود في النار لأن مفهومه أنه إن تاب قبل الموت قبل التوبة مطلقاً والجواب عن أربع والجواب من أربعة أوجه الأوله اختيار بن جرير ابن جرير ونقله عن الرفيع ابن أب عانية أن المعنى أن الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه ثم زادوا كفرا بما أصابه من الذنوب في كفرهم لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوا في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم هذا قوله ما رجحه رجح لدي سيئتي. ويدل لهذا الوجه قوله وأولئك الضالون لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهد الثاني هو أقربها عندي أن قوله تعالى لن تقبل توبتهم يعني إذا تابوا عند حضور الموت هذا الذي اختاره رحمه الله ودلل له ويدل لهذا الوجه أمران وذكرها ذكر هذين الأمرين، وذكر الرابع أن معنى لن تقبل توبتهم أي إيمانهم الأول لبطلان لبُطلانه بالرد بعده، ونقله نقل مجدّين هذا القول عن الرابع قال النوراد لن تقبل توبتهم أنهم لم يوف يوفّقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم هذا معنى الرابع لن تقبل ت لم يوفّقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم فما عندهم توبة نصوح؟ حتى تقبل لأن التوبة المقبولة هي التوبة النصوح التي لها شروط كما تعلمون والثاني أن معنى لن تقبل توبتهم أي إيمانهم الأول لبطلانه بالردة بعده الإيمان الأول انتهى خلاص ما هو مقبول وهذا الإيمان الثاني إن صدقوا فيه فهو مقبول مقبول منهم أما الأول قد انتهى بالردة هذه أربع أقوال في قوله لن تقبل توبتهم مع الأدلة الأخرى التي جاءت بقبول التوبة مهما فعل الشخص من الذنوب فالشيخ رحمه الله يرجح لن تقبل توبتهم يعني إذا تابوا عند حضور الموت فلا ما تقبل توبتهم ومن كان على خلاف هذه الحال توبته مقبولة إلا صنف آخر كما جاء به سنة القرآن وهو الذي يتوب عند رؤية شمس من المغرب عند رؤية طلوع الشمس من المغرب فهذا أيضا يلحق بمن ذكره من أهل الأرغم فهذا الذي اختاره ودلل عليه بأدلة قالوا يدل لهذا الوجه أمران الأول أنه بين في مواضع أخر أن الكافر الذي لا تقبل توبته والذي الذي يصر على الكفر يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب ذلك الوقت قالوا تعالى وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن كل الذين يموتنهم كفار هذا ما لهم نمتهمه فجعل التائب عند حضور الموت والميت على كبره سواء وقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وهذه في من ذكر كما قال الشيخ والسلام وقوله في فرعون وقوله إن وهكذا قوله تعالى فلم يكن وقوله في فرعون الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين هذه ما تنفع التوبة لأنه عند حضور الموت معاينة الموت فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الموت لوجود حمل المطلق عن المقيد لوجوب حمل المطلق عن المقيد كما تقرر في الأصول الثاني أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله ثم ازدادوا كفرا فإنه يدل على عدم توبة في وقت نفعها ونقل ابن جرير هذا الوجه الذي هو التقييد بحضور الموت عن الحسن وغتاد وعطار الخراساني والسدي. هذا وجه جميل. أن المقصود لن تقبل توبتهم في هؤلاء الذين يؤخرون التوبة ويزدادون كفرا لا أن يحضر الموت. فإذا حضر الموت قال تبت الآن. هذا ما ينفعه ما ينفعه. ومنهم من قال لن تقبل توبتهم أي إيمان متقدم الذي ارتدوا عنه. هذا خلاص انتهى. ما له فيه شيء نصيب لا أجر ولا شيء فيبقى من جديد يبنون يبنون من جديد فما رجحه شميطي قوي جمعا بين الأدلة وحملا للمطلق على المقيد فإنها في هؤلاء الكفار مدين الزاد كفرا حتى إلى حضر الموت قال إني تبت الآن هذا ما تنفع. قال رحمه الله قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم لفظه استفهام ومعناه جحد أي نفي لا يهدي الله لفظه استفهام ومعناه جحد أي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم فليس المقصود استفهام محضا بل استفهام مشرب بالنفي معناه النفي ومن ذلك قوله تعالى ومن يغنط من رحم ومن يغنط من رحمة الله أي ما يغنط من رحمة الله إلا القام هذا الذي يقنق وهكذا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه هل استفهام والمقصود به النفي أي لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه فهذا موجود في لغة العرب استفهام والمقصود به النفي وربما جاء استفهام والمقصود به الإثمات هل أتى على الإنسان حين من الدهر فهو قد قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهل هنا بمعنى قد وليست للإستفهام المجرد بل هي هنا للإثباث بمعنى قد وهذا الآية استفهام ومعناه الجحد أي النفي أي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم قال لفظه استفهام ومعناه جحد أي لا يهدي الله وقيل معناه كيف يهديهم فيكون الاستفهام استبعاد لنا وقيل معنى كيف يهديهم يهديهم الله في الآخرة إلى الجنة والثواب يكون هنا المقصود لدائه في الآخرة كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم أي كيف يهديهم في الآخرة إلى الجنة والثواب ما يهديهم الله هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وماتوا على كفرهم فالله لا يهديهم في الآخرة إلى الجنة والثواب بل يهديهم إلى النار ويهديهم الجحيم والعلى بالله الله أما الجنة والثواب فلا يهدون إليه إن ماتوا على الكفر قال قوله وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نصر الله العافية قال قوله تعالى خاندين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وذلك أن الحالثة ابن سويد لما لحق بالقفار ندم فأرسل إلى قومه هل ذكره بعمه أنه سبب النزول؟ إيش قال صاحبك هذا حسن ولا شيء؟ شيخ سعيد الموسى قال شيخنا رحمه الله قوله إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون قال الحافظ ابن كثير بتسيله قال الحافظ أبو بكر المزار قال حدثنا محمد بن عبد الله وكان الشيخ لما ألف شيء من الكتب هذه ما عنده مراجع كثيرة فينقل عن ابن كثير ينزل قليلا لعدم وجود مراجع كثير المراجع له موجودة عنده كثير فينقل عن ابن كثير فلما خرج ما كانت عنده وربما حتى هنا هذا الكتاب يعتبر رسالة أظنه رسالة فلعله لم يقف عن الحديث من مصدر الذي ذكر فيه وقف عليه ابن كثير وأيضاً كذلك لما ذكره في في بعض دروسه أن الصحيح المسند أنفه وما عنده تلك المراجع الكبيرة التي ينقل عنها التي ينقل عنها فربما ينزل قليلا رحمه الله وينقل عن غيره قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن عترة عن ابن عباس أن قوم أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا قفرا لن تقبل توبتهم هكذا رواه وإسناده جيد يقول إسناده جيد وهذه تحمل على من سمعت أما من تاب فالله يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم في البقرة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فالله توب على من أصلحه بيّن وتاب ورجع وأناب فالله توب عليه ولكن هذا في من ذكر قال رحمه الله قوله عز وجل خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم ينظرون ذلك أن الحادث من سويس لما لحق من الكفار ندم فأرسلين قومي أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من توبة ففعلوا ذلك فأنزل الله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم لما كان منه لما كان منه أي غفور رحيم لما كان منه مقدر المعمول غفور رحيم لما كان منه وغير ذلك أيضا ما يغفره الله سبحانه وتعالى لما كان منه فحملها إليه رجل من قومه وقرأها عليه بشره بها بعد أن ارتد يريد يرجع الإسلام فقال الحارث إنك والله ما علمت لصدوق وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصدق منك لا أصدق منك وإن الله عز وجل لا أصدق الثلاثة فرجع الحارث المدينة وأسلم وحسن إسلامه هذا هو هو أما الذي أصر واستمر وعاين الموت ثم يريد أن يتوب وهو في الغرغرة وسياق الغرغرة والموت هذا لا ينتفع بالتوبة فالآيات تحمل على نحو هؤلاء الأصناف طيب هذا نكتفي به إن شاء الله إلهنا سبحانك الله وحمدك لا إله ما أنت